أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 وَإِذَا بُشِّرَ حذهم بِالْأُنثَى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به عَلَاهُ على هون فِي يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصب ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون دالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم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 والله فضل بَعْضَكُمْ على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أَيْمَانُهُمْ فهم فيه سَوَاءٌ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 فَذُو وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَجْرَهُم بِأَسْوَأِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم